نختم الجزء الأول من كتاب الشرك بن القديم والحديث عشان نستهل الانتهاء من اجزائه الثلاثه إن شاء الله هننتهينا في الكلام عليه بأسباب الشرك قديماً, أسباب الشرك قديما أسباب الشرك قديما وهذه او العلة التي يعني أودت بأهل الجاهلية إلى عبادة الأصنام أو عبادة المخلوقات دون الله الذي خلق الأرض والسماوات من العله العلة التي ظهرت في في الكتاب أظهرها الله جل وقع في الشرك والشرك الذي وقع فيه كما قلنا أجل في الإلهية وهذا الذي قاتلوا من أجله عندما قالوا أجعل الآلهة إلها نواحية إن هذا لشيء أوراد العلة الأصلية في ذلك هو اتخاذ الشفعاء العلة الأصلية في ذلك هو اتخاذ الشفعاء اتخاذ الشفاعة من دون الله جل وعلا طبعا هذا يودي بهم أن نقول بأنهم أساؤوا صنّا بربهم جل وعلا والدليل على ذلك جاءت من الكتاب قال الله جل في علا مبينا ذلك قالوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ماذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فاتخذوا شفاع ووصايت ليسمع لهم حتى يعني يشفعون لهم فقالوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا وأيضا في قول لبعض من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء أكملوا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يدلفعوا اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والارض سبحانه وتعالى عما يشركون وايضا قال الله تعالى ام اتخذوا من دون الله شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعته جميعا ام اتخذوا من دون الله شفعاء وهذا انكار هذا استفهام ها ايش انكاري صحيح ولا لا ام من دون الله شفعاء قل فهنا الله يقول قل لو كان كل لو كانوا يملكون شيئا قل لو كانوا اس امتى تقول لا شفاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا سورة سوره الزمر صح قل اول ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا سبحانه جل في علا وايضا قال الله جل في علا ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم ياكل ولم ياكل لهم من شركاء يشفعون ليس هم من شركاء يشفعون عند الله دل في علاء. كذبا كذبوا على أنفسهم عندما قالوا اتخذناهم أو عبدوهم شفعاء ووسطاء عند الله دل في علاء إذن رد عليهم أيضا في بعض الآيات في الكتاب قال قل في سوره الإسراء قل ادعوا الذين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويقافون عذابه إن عذاب ربك كان محضوره هذه الآية العظيمة كما قال ابن مسعود يرد الله عليهم بأنهم عبدوا من دون الله في عزيرا والمسيح وعبدوا الملائكة وفي رواية قال عبدوا الجن فالجن أسلمت وبقى هؤلاء على عبادات هؤلاء الجن الذين اسلموا فالله جل وعلا اقام عليهم الحجه بذلك انتم اخذت شفعاءهم يبتغون عند الله الوسيله ولدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربي كان محظورا ما في الآية من دلالة على إقامة الحج عليهم فضل يا أستاذ الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعونه يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وارجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذور هو الحق من وجهين الوجه الأول أنهم هم في حقيقة العقيدة عندهم هم يعلمون أن كشف الضر وجلب النفع من الله ليس من احد كأن الله يلزمهم وأنتم تعتقدون أنهم لا يملكون الكشف الضر عنكم ولا, ولا تحويله تعتقدون في الله وهذا الاعتقاد في الله في علاه فانتخذتمهم وصائص فلم ينفعوكم وهم ذهبوا يخشون على أنفسهم يدعون الله العالم من دونك هذا هو يعني هم أصلا كفار العرب النفع والضر يعلمون أن النفع والضر بيد من بيد الله هم ما ما عبدوا منه شفعاء وسطاء فالله على يقرر يقول تعتقدون أنهم لم يكونوا كشفوا الدر عنكم ولا تحويله يبقى ألزم من ذلك الا تصرفوا لهم العبادة هم أنفسهم بقى عندما يعلمون ذلك قد صرفوا العبادة لله وحده ولا لا شريك له والوجه الثاني أنهم يقول هؤلاء لو كانوا حق حقا أربابا لكشفوا عنكم الدر فلما لم يفعلوا دل ذلك عنهم إيه؟ ليسوا بأرباب هم اصلا هم يقولون ليسوا بأرباب لكن هم يعبدوهم يصرفون لهم العبادة فهنا الانك الانكار على لسان حالهم مش على معتقدين في التوجيه الثاني مفهوم على لسان حالهم لأن اعتقادوا من الدر... نفعوا الضر وين لله لكنهم لما جاءوا لصرف العبادة صرفوها لهؤلاء فهو انكر على لسان حالهم يعني اعتقادكم لابد أن يجركم إلى أن تصرفوا العبادة له وحده جل في علاء فلما صرفتم العبادة لغيره كأنكم اعتقدتم أنه ايه لأنهم يكشفون الضر عنكم وهذا لم يحدث وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن التلازم له ينفك اسماعوا تعلموا عندما تقولون يضمر الإيمان في القلب ولا عمل في الظاهر إرجاء إرجاء ستعم بين الناس هنا الآن الله تعالى أيضا يلزمهم الإلزام الالتزام لا ينفك بحال من الأحوال بحال من الأحوال لما صرفوا العبادة الغير الله فعلاء هذا وجه الكفر عندهم جرهم من الكفر الآخر هو الروبي. الزام يعني هو لا بد ان تعلم انهم يرتبطان لا يمكن أي ان, ينف... أن ينفكى بحال من الاحوال لذلك انت ترى القران بأسره فيه الالزام بذلك ان اقررتم بهذا فهذا جر هذا لا ينفك عنه يا الناس اعبودوا ربكم الذي خلقكم الذين خلاص المسألة بهذا قولوا من رب السماوات السابع ورب العاشر عديد أفلا تتخون هذه عباده الآن الزام التلازمون هنا لا ينفك بحال من الأحوال إذا نقول من أسباب الأسباب العظيمة في هذا الباب للشرك هو كما قلنا أنهم اتخذوا شفعاء من دون الله يجل في علاه وإتخاذ الشفعاء اتخاذ الشفعاء أصالة له أمران وجهان الوجه الأول الغلو في الذي اتخذه شفيعا الغلو فيه لما عندهم اعتقاد أيضا بعض الاعتقاد في هذا الذي اتخذه شفيعا وسيطا بينه وبين الله جل في علاه هذا الاول والثاني سوء الظن بالله جل في علاه سوء ادب مع الله جل في علاه جرهم الى هذا الكفر فانظر كيف سوء الظن يصل بالانسان الى الكفر المبين فالاول غلو في عيسى عليه السلام، غلو في عزير عليه السلام، غلو في محمد عليه السلام. الغلو يصل بالإنسان إلى الكف يصل بالإنسان إلى الغ الكوف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، فإن مهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولذلك إنه اتخذوا عزيرا ونسبوه لله جل في علاه. في حديث شفاع الطويل، فقول الله جل على من تنتظرون يقولون أن ننتظر ربنا فلان عزيرا ابن كذا ونسبونه لله، فيقول الله جل على كذبتم ما اتخذ الله من ولد. وما كان معهم اله فيتسقطون في نار جهنم مع الجنية الذي شبها بعزير ويسقط, أوله ويسقط مقدما في النار وأيضا يأتي آآ آآ النصارى فيسالهم من تنتظرون يقولون ننتظر ربنا عيسى عليه السلام ابن كذا فينسبونه لله لا في علاجة. فيقول الله جعلك كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم من إله إذا لذهب كل إلههم بما خلق ولا على بعضهم على بعض عندنا الغلو في ديننا صار في ذلك بعضهم يرى يقول بأن القرآن أصالة كلام محمد ثم لا يقول القرآن كلام محمد على أنه كلام بشر لا من غلوهم يقولون بأن جبريل يسمع القرآن من رب العالمين فانزل به إلى الرسول الأمين ففي ذات مرة كشف الحجاب جبريل بقى هو اللي كشف الحجاب الله جعال أطاعه يعني شوف القوة بتاع جبريل عليه السلام كشف الحجاب فنظر فوجد من رأى من الذي يعطيه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم قال ومنك منك الله ينتقم من هؤلاء الابالسه الذين يضعون مثل هذا او منك اليك هذا غلوه في النبي صلى الله عليه وسلم جعله ربا وأنت ترى حتى المتح في نقول المتح في في, في البورده بانه قول ومن جودك الدنيا ودرات ومن علومك علم القا... اللوح والقلم طبعا قال علماؤنا ان قال هذا رجل لم يترك الله شيئا قال من جودك الدنيا ودرات عيش دراتها الدنيا والاخره منه انتهى الموضوع ومن علومك علم اللوح وايش والقالب سبع ايش لله لا في ما ترك شيء لله فهذا هذا ايضا اسباء الغلو وهذا اسباب الى الكفر الثاني سوء الظن برب العالمين ترى لا في سوء الظن بالله وين بقى سوء الظن ممتاز هذا معناه إيه ان هما ايش صح ممتاز شبهه الخالق بالمخلوق بالملوك بملوك الارض ملوك الارض لا يصل إليه ما أحد إلا بإيه إلا بالوسائط والواجهات وأصحاب القرابات فقالوا إذا الله جل في لا, لا يمكن أن ندخل عليه ولا يقبل لنا الدعاء الا بايش الا بهؤلاء الشفعاء وهذا ظن بالله لا فعله الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعاه الداهده دعان قال ربكم ادعوني استجب لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيره وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذا حديث كان فيه كلام يقول من لم يسال الله يغضب عليه وفي حديث الترمذي سن صحيح قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ان الله هيج كريم يستحي ان يرفع العبد يديه فيرده خائبتين او قال يردهما سفرا كم وكم دعا من داع واستجاب الله له حتى الكافر لو دعا مظلوما لا الله له لذلك نفسنا في حزي ابن عمر ايضا في اه التبراني. قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا والعسنة صحيح هذا يعني حتى لو كان كافرا ودعا وهو مظلوم على الظالم الظالم لا يتركه الله تعالى بحال من الأحوال والله تعالى يستجيب له الدعاء فالله جل وعلا استجاب ولذلك قال بعض النبلاء قال لا يمنعنك ما تعلم ما, ما علمت من نفسك أن ترفع يديك لله جل وعلا مفتهلة فإن الله قد استجاب لأخص خلق الله من؟ ابليس رب ما أغتني لعزين في الأرض قال, قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال انك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم الغرض المقصود أن الله يجعلها قد استيراب له فلما يمتنع عن إيرابتك والله جل يقول كما في الحديث القدسي أشرف حديث عند أهل الكتاب عند أهل الشام قال كما قال إمام أحمد قال في النبي وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء لذلك يقول الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم عيث علي موسى عليه السلام كان يقول ربي يعن لي الأمر يعني يضغل لي الأمر يتجل أحتاج إليه يعن لي الأمر فأستحي من أمور الدنيا فأستحي أن أدعوك بها فأعوح الله إليه قال سلني سلني على فبهائمك وسلني ملح عجينك لأنك بتظهر ربوبية الله جلال فعلا بتظهر الفقر للربوبية الله جلال فعلا وتتعبد له بهذا الإظهار وأيضا تصرف العبادة الجليلة هذه لله إياك نعبد وإياك نستعين فقال سلني سلني ملح عجينك وعلى فبهائمك وفي رواية بالسنن بسند صحيح أن السنن قال لو خطع شس عناع لأحدكم فعليه أن الله ذلك علاء أن يعينه على إطلاحي فأشوف أن تمام من دقيق وجليل إلا لابد أن ترفع عليك مبتهلا متضرعا وجلا طامعا في كرم ربك ذلك في علاء وإن الله لا يخيب رجائك بحال من الأحوال لذلك في الغلو كما قلنا فإن علاج ذلك قطع الغلو كما فعل ذلك النمس سلم والما قال له أنت سيدنا كما فصلنا ذلك قبل ذلك قال إنما سيد الله وأيضا لما قال لما قال له ما شاء الله وشئت قال ليس خديم الأمة أنت ولما دخل على الرجل قال له يكنى بأبي الحكم قال لما تكنى بأبي الحكم قال إذا اختصموا شيء اختصموا الي فحكمت بينهم فأخذوا بهذا الحكم فقال السلام لا ذاك الله إن إن الحكم إلا إن إنما الله هو الحكيم. مس مبنك الكبير قال شرايح قال أنت أبو شرايح لا سبب الحكم أنت أبو شرايح سد للذراع حسم للمدة وإذا قطع أمر الخطاب الشجرة بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا يتبركون بها والأمر الثاني حسن الظن بالله جل أن الله أرحم عليك من أمك ومن نفسك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحمد أنا عند ظن عبدي بي فإن ذن أبي خيرا فله وإن ذن أبي شرايا فله وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مع عبدي ما ذكرني حسن الظن بالله والمعيه هنا انا مع عبدي ماذا ذكرني وتحركت بي شفتاه فان ذكرني بنفسي تجعله بنفسي الى اخر هذه الحديث. قال انا مع عبدي ما ذكرني انا عند ظن عبدي بي وانا عند ظن عبدي بي فالمفروض احسن الظن بالله جل في علاه وهذه من اجل العبادات لما احسنوا الظن بربهم دل في علاه احسنوا العمل لذلك لما قال الحسن او غير الحسن على اقوام تخلفوا عن العمل وقالوا نتوكل على الله متواكلون لا متوكلون صحيح نتوكل على الله احسن ظننا بربنا فقال كذبوا والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا لا العمل لذلك قد أحسنوا العمل لما جاءتهم الزلزلة الكبرى من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن منهم وإزاغت الأبصار وبرت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون ماذا حدث قالوا بفعل ثبت راسخ مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق ثم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا إيش الحدث ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير كان الله عند حصن ظلنين. ايضا الله جعل عندما وصف لنا اهل مكة عندما جاءوا وجمعوا يعني قوتهم على استقصال شعفة المسلمين في احد قالوا الله على الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا ايش وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انظر ماذا قال فانقلبوا فأل للتباطؤ يعني التراخي وطباطئ والتعقيد فأل السرع فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله سبحانه وتعالى فكسبوا الدنيا وربحوا الدنيا والأخيرة الله مجعلنا من هؤلاء لي هذا استغفر الله ولكم وهذا ختام الجزء الأول من كتاب الشرك لتتم السعادة إن شاء الله الكتاب كله في يكون قريبا ينتهي سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد الله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك جزاك الله عن